قال يا بني لا تقصص رؤيات على إخوتك فيكيدوا, فيكيدوا لك كيدا من الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يبتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتمها ولا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف فأطراحه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالح لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارته إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناهقون ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحجنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة منا إذا لخافرون